وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَ اللَِّ كَذِبَاء أُلائِكَ يُعرَضونَ على رَبِّهِم وَيَقولُول الأشْحادُه أُول إَِّذينَ كَذَووا على رَبِّهِمْ أَل لعَنَّةُ اللهَّهِ عَ اللَّالِمِين